إَّ مَ المُؤمنونَ إخوتون تَصِح بَد خَوَكُم وَدَّكُ الله لَعَكُم تُرحمون يا And وَاخْفُوا عَنِ النَّاسِ مَا خَفِيَ مِنَ الْفَسَادِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا قاوير قال في الاعراض امنا قل لم تكفر ولكن كونوا اسلمنا ولم يدخل الا من قلوبكم واذا الله وخور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم بأمواله وأنفسهم في سبيل قل أتعلمون الله بذينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تهتم بل الله يؤمن عليكم أن هداكم للإيمان إنكم صادقين إن الله يعلم غير السماوات والأرض والله بصير بما تعبدون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 غير المغتوب عليهم ولا الظالمين أيام وما مسنا بردوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الهروب ومن الليل فسبح وأدبا يوم ينادي المناجم من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونبيت وإلى المصير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر في القرآن من الله أكبر